بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وفقالها يوم إذن تحدث أخبارا لأن ربك أحالها لها. يومئذ يصدر ما أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة وشاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى بسم الله